أعوذ الله من الشيطان والدين Oh, my God. I'm We zijn er niet. Oh Waar is het? ومن يوصيح لها الرسول فهولا كمان ليه مرأة عمره ¡Gracias! <tose> All uh -huh. معنا ما ورا هذا اننا في <تصفيق> هنا تويلي <تغيّة> أن تكون معهم فأفوز فوزا ع. أنتَ وَإِنَّا لَغَيْنَا أَكِلَةَ الْمُحْمُودُ وَإِذِ يَكُونُ وَاسِيِمُ وَنَفْسَهُ على مكة قد علينا القتال وناء